متى القيام تناد كل عام الله واسمع سبن سمر ميلا ابو فضل السجل السجل. عزبا ابو السجاد والسجاد واسمع سبن سمر ميلا زمان اللي سمر بينا فضل وابو السجان والسجان هناك يا زمان لا تدنا بالافراح يا ريت تروح رحت قامري بيك لراح راحت سنين خلت الدمع فضى هذا اليوم يوم اللي فيك ولاد تباش هيترب منتم مرعاد ابو فاضل وابو سجاد والسجاد ماذا ليام تنعاد كل عام ماذا ليام تنعاد كل عام ابو فاضل وابو والسجاد حسب ما سبن يتسمار ميلاد يا ابو السجاد والسجاد يا دنيا دناكلها يا دنيا دناكلها اصبر مع الزمن متسامر بميلاد ابو, أبو السجاد والسجاد سلاما ولدو بهالبي اتحي هالبي يا المهدي احساس بنظم هالبي ياري صادق بحكم الوفى اختاري دالي بدمع عيني لا عيني قد ثلاثه بروحي حبهم والثلاث اجواد ابو فاضل وابو سجاد والسجاد ما دام الايام تنعاد كلها مدو الايام تنعاد قسما ما كل ديديت بصاحب الدمعه صفه مصدر على الزلزال زيد بصوته من كبار إذا حيدر عادك حمله للكبار علي مثل علي جت على المنبر هل اولاد على الانباء والاجداد ابو فاضل ابو سجاد والسجاد ما دام الايام تنعاد كلام ما دام, دام نور كلام, تنعاد كلام ابو فاضل ابو سجاد والسجاد بس ما از زمان عن احنا يام كنار كنار كنار اصبح الزمن يحسار بمينا الله بالسجن والسجن يقيني والبني ليام بتشرى يقيني احساسه مخنوق بالابره هديتها ثمين المهجد الزهراء هديه هالبنين منها منتظره عبيد تصير تفدلنا في سبيل الاسياب فاضل وابو السجاد والسجان ما دام ليام تناكل انا مدو ليام تناكل انا عصبه متصمر ميلاد ابو فاضل جاهز بس بس ما nit samar mila abu وفا الضحه الشبان اصبح ديان شو ما في الفدك في الغالي لاجل حسين دمع العين ام الحسن جازت شي جازي قضعت الكف عرش واحد ثلاث ايتاني بميات ابو فضل وابو السجاد والسجاد ما دام الايام تناد كلام samar mibaa ابو فاضل ابو سجاد والسجاد قيت متعين الكاف الخضر زمان ادري قلوب منتره الجمهور لها اهنني جن بو اتوجه بماتاب لابو فاضل اشير يكفي هالمطلعات بغير اهل الموده الجنه ما تنرات ابو فاضل وابو السجاد والسجاد ما دام ليام تنعاد كلام sajjad maga la yalla kunaa kunaa maga la